إلا بالحق و أ ج ل م س م ى و إ ن ك ث ي ر ا من ا ل ن ا س ب ل ق ا ء ربهم ل ك ا ع ر و ن أ و ل م ي ي س ر و ا في ا ل أ ر ر ض ف ي ن ظ و ا كيف كان عاقبة ا ل ذ ي ن م ي ه م كانوا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 السوء أ ن كذبوا ب آ ي ا ت الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إ ل ي ه ترجعون ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كيفرين ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ ي ت ف ر ق و ن ف أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فهم في ر و ض ة يحذرون و أ م ا الذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل ا خ ر ة ف أ و ل ئ ك ف اللهم س و ن وحين ح ب ا ن ع ل ن ا ممن يؤتمنون ويحييون ا ل ويحييون ويؤتمنون ا ل ويؤتمنون الأرض م و ي ؤ ت خ ر ج و ن و م ن آ ي ا ت ه م ن و ن موسوعه ا أ ن ا ب ل س ي ل ل ع ل ك م أ ز و ا ج ل ت س ك ن و ن إليها وجعل ب ي ن ك م م و د ة و ر ح م ة إن ع ي النابلسي ك ق للعلوم الاسلاميه ت خ ل م و ت و ا س م ا ي ا ت ل ل ع ا ل م ي ن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 موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه اسماء ل ا ل أ ر ض ب م ر ه ثم إ ذ ا دعاكم دعوة من ل أ ر ض إذا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 هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اتبع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 إذا ه م ي ق ن ط و ن أ و ل ع ه ا ل ن ا ل ل ه ي ب س ا ل ر ز ق ل م يشاء و في ا ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م ي ؤ م ن و ن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 قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبل كان أ ك ث ر ه م مشركين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 ولئن أ ر س ل ن ا ريحا ف ر أ و ه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ف إ ن ك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد ا ل ع ُ م ِّ عن ضلالتهم ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون الله الذي ل خ ق ك م من ض ع ف ثم ج ع ل م ن بعد ضعف قوة ثم ج ع ل من ب ع د ق و ة ض ع م ا وشيبة ي خ ل ق م ا ي ش ا ء